يسأل عن معنى قول ابن القيم رحمه الله أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كشيء والوجود باب الأخبار باب الأسماء والصفات توقيفي يجب أن يتوقف في إثبات ما هو اسم أو صفة لله على الكتاب والسنة أما باب الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا لأن باب الإخبار أوسع من باب الصيهات والأسماء وباب الإخبار يؤخذ عن طريق اللزوم عن طريق اللزوم لأن دلالات القرآن تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام ولازم الحق حق كلام الله حق ولازم الحق حق إن صح أنه لازم فباب الإخبار أي ما يخبر عن الله سبحانه وتعالى ولا يكون داخلًا في باب الأسماء ولا أيضًا في باب الصفات هذا باب واسع نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يسأل عن الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء واجب هو أم مستحب لا ليس واجبا ليس واجبا لكنه اكمل في الدعاء واحرى في الاجابه أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله وتوسلا اليه باسمائه جل وعلا وصفاته وصلاه وسلاما على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعناية ايضا باداب الدعاء الأخرى هذا كله من اسباب أسباب الإجابة نعم أحسن الله ليكم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني, فقد رآني قوله عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رآني الحق أو من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل ب هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالرؤية هنا الرؤية في المنام المراد بالرؤية هنا الرؤية في المنام من رآني أي في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي والصحابة رضي الله عنهم وكذلك من اتبعهم بإحسان إذا قال لهم قائل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له صف لي من رأيت إذا قال لهم إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له صف لي من رأيت لأن الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام لكن الشيطان قد يأتي على صورة أخرى لمن لا يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا النبي وأذكر أحد, أحد مشايخنا الأفاضل في هذا المسجد سأله سائل قال يا شيخ أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال صف لي من رأيت قال رأيت شخص عليه كرفته وحالق لحيته ولابس بدلة وعليه كرفته وحالق لحيته فهل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فالشيطان قد يأتي للإنسان قد يأتي للإنسان بصفة أخرى ويقول له أنا النبي فإذا يشترط في هذا الباب أن يكون على معرفة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل أهل الخبرة والدراية بصفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر هل هذه الصفة التي الصورة التي راها وهل هذا الذي راهها في المنام صورة مطابقة للصورة المنقولة أو لا فالشيطان لا يتمثل يعني لا يمكن أن يأتي إلى الإنسان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية لكن قد يأتي في صورة أخرى هذه واحدة الثانية إذا ثبت فعلا انه رآه في المنام فأهل العلم يقولون الرؤية المنامية لا يؤخذ منها عقائد وأحكام لأن العقيدة والأحكام كملت بحياته ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فدين الله كامل فلو جاءنا شخص مثلا في هذا الزمان وقال يجوز أن نعبد الله بكذا وكذا وكذا قيل ما الدليل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ذلك يقبل من لا يقبل لأن الرؤية المنامية لا يؤخذ منها حكم ولا يؤخذ منها عقيدة العقيدة والأحكام تؤخذ من كتاب والسنة وفي الكتاب والسنة دين الله كامل عقيدة وعبادة وخلقا فمن جاء بعقيدة أو بعمل أو بشيء من هذه الأمور وبناه على المنام فهذا يرد عليه ولا يقبل منه لأن دين الله سبحانه وتعالى كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأصحاب الطرق روجوا لكثيرا من باطلهم بمثل هذه الدعوى مثل هذه الدعوى فواجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول ما هو العلاج في دفع الوساوس خاصة في العقيدة الوساوس يحتاج من ابتلية بشيء منها إلى أمور منها الاستعاذة بالله استعيذ بالله سبحانه وتعالى وأن يعتني بذكر الله وتأمل في أسماءه وأيضا أن ينتهي عن الاسترسال مع هذه الوساوس يحاول الا يسترسل معها وكذلك لا يحدث أحدا بها لا يحدث احدا بها ولا يتكلم بها قد جاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يتكلم به ما أن يخر من السماء احب إليه من أن يتكلم به قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان فإذا كان العبد مبغض لهذه الوساوس كاره لها ومجاهد نفسه على الانتهاء عن الاسترسال معها ولا يحدث بها أحدا ويستعيد بالله سبحانه وتعالى منها ومن شرها فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل نعم أحسن الله ليكم يقول هل ثبتت أسماء بالسنة فقط أسماء لله جل وعلا بالسنة نعم, نعم جاءت أسماء عديدة إنما كان ثبوتها في سنه النبي عليه الصلاه والسلام مثل المحسن والديان واسماء عديده انما ثبتت في السنه سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نسال الله الكريم ان يلهمنا جميعا الصواب وان يوفقنا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 اللهم وألف ذات بيننا وهدنا سبل السلام ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعود بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا And to our وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات and منهم and اللهم اقسم لنا من them ما the بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين between us and between your sins And from your heart what will be given in your